موسوعة إبداع الإنشاذية تقدم يا وزولت تمشى من تحت قوتها ما ما هاني سحر الحلايا ولا داب تمشى من تحت قوتها شاكر من روحي ولا والله wacel pada na عند اللي Wstałem, wciąż byłem się, شعورك كان روحي ولا والله روحي ينطر تدي نسن تعنه يخاطبون راعي شعور المحتري دقه الباب ينطر تدي نسن تعنه يخاطبون ردي وتون Ja jestem wektorem! Thank